بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل طاحبكم وما غوى وما ينطط عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد قوى دو مرس فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا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 ألكم الذكر وله الأندى تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء سميتها أنتم وأبائكم سميتها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الضن وما تهوا الأنفس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 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يتمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم لا يتبعون إلا الضل وإن الضل لا يغني من الحق شيئا.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 ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى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 أذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاتفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وَأَن سامدون فاسجدوا لله وعبدوا